بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ بَعِيدٌ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُقِطِّعَ عَلَيْهِمْ كسفا مِنَ السَّمَاءِ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 وَمَن يَزِق مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقهُ مِنْ عَذابِ السَّعيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفانِكَ الْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّوَاسِيَاتِ يَعْمَلُ أَلَدَاؤُ دَشُكْرَ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ الشَّكُورِ فَلَمَّا قَضِينَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ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 111. طيبة ورب غفور 112. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم 113. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا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 تقربكم من دناز الفائِلَةِ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَةَ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, صالحا فَأُولَائِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي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 قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدع الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحيد